بوك تو اكتس واحد وثلاثون واحد وثلاثون وبهر كروهات في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة ملا اكت ستارتر باهجيه من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات ملائك سالاد पाहिजे من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه ملائك سूप पाहिजे من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه मला एक डेझर्ट पाहिजे. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. मला व्हिप्ड क्रीम सोबत एक आईस्क्रीम पाहिजे. من فضلك واحد ايس كريم مع كريما. من فضلك واحد ايس كريم مع كريما. मला एक हडे फल किंवा चीज पाहिजे. من فضلك فواكه. او جبنه من فضلك فواكه او جبنه امहाला न्याहारी करायची आहे من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر امहाला दुपारचे भोजन करायचे आहे من فضلك نريد ان نتغدى من فضلك نريد ان نتغدى أم هالا راتريتس بوجن كرايتس آهي من فضلك نريد أن نتعشى من فضلك نريد أن نتعشى أبلالا نهاري ساتي كاي بايجي؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ جايم أني مدها صوبة رول؟ خبزه حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل سوسيج اني تشيز सोबत توست خبزه توست مع سجق وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه اوكडलेले अंड बायدا مسلوقه بيدا مسلوقه तळलेलं अंडून कृपया आणखी थोड दही द्या मिन्फतिक कृपया थोड मीठ आणि मिरी पण من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل كربايا انكيي جلاس پانی ديا من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى